جامع القلب <تصفيق> يا مال <تصفيق> تتراري وداري قلبي تراب ودارك يوداري اولادك يا حدار خي متى وداري قلبي تراب ودارك يوداري لك عينهم اوصي الان اخبر اخباري ندم دمك يا علي جاري ندم همي دمك يا علي جاري صحي اي تسجر بالقلب ناري يا حدا هل يا حدا يعظم أجرك الباري يا حدا يعظم أجرك الباري أولادكم تدريهم اللذي مربيهم حملوا صفاتك يا حيد حملوا صفاتك لو ناشد اسنع ليهم كل المراجل بهم حملوا صفاتك يا حيد حملوا صفاتك عجمك عزمهم حرموني منهم عجمك عزمهم منه ابعث جمعتي ابعث جمعك القفرة يا بل حسن وتخبرك راحوا بنينك يا عادة راحوا بنينك عن الجلالة تنظرات والبارع الضمت <تصفيق> راحوا بنينك يا عادة راحوا بنينك حيانا امه انه ها يا نعم هو فدوة روحك ام البنين يا علي علي ار ال الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي اولادك يا <سؤالك> دار خير متى اسراري ودار قلبي كعوداري الا يكعنهم هلا هلا هل الحسين ما شاء الله الا يكعنهم قواصيل الان سجار <سجربي قلوب ناري صحيح ويضي> <سجربي> بي القلب ناري صحي سوي الضك سجار بي قلب ناري في وتدريهم انت اللي دم ربيهم حملوا صفاتك يا حد حملوا صفاتك لو ناشد اسنع ليهم كل المراجل بهم حملوا صفاتك يا حد حملوا صفاتك عزمك عزمه هرماني منه عزمك عزم هرماني منه ابعث ابعث ابعث دمعت الكبرى يا بل حسن وتخبرى راحوا بنينك راحوا بنينك والبارع الضم اجرات يا انا امه يا علي يا علي شلون اربع حبيبي بخدمتك للشاعر القديم جابر الكاغنه هاتي شلون اربع غوا لي يبكي بالوحدهم على الطيبه عطاه وايده يا عبد الله يا عبد الله شلون اربع غوال يبجي جبل واحدهم مره واحدهم على الطيبه تعالوا يدهم كل معنا المراه جيل في الفجاعدهم امكننا حمل مراجيل في يكفي الله اكبر يكفي يا حذر انت والده يا حذر انت والد بعد عشيت ميت نامسه وميت ما لبسه يدهو يا قطعة تظني هاليالا غابت عني اربع ضياغي يا حيدا اربع ضياغي اربع ضياغي يا حيدا اربع ضياغي مش ينفع لحيب واني والدنيا اهدت مني شنو اربع ضياغي ارباع رياگ حيرني همهم هرمان منهم حير الهمهم <تصفيق> ابعد دمع تحكي ابعد دمع في يا با الحسن وتخبرك صاغ <تصفيق> لينا يا هلبا <تصفيق> عين الجلاله va bariy ويلي بجيب الوحيد هم مرضاحهم على الطيبة تعودهم كل معنى ميت ميت نامسة وميت مواحلة يبسي يدهم ما حسدت عني الموت يبعيدهم دنيا يجبت عدد ظني غابت عني أربع ضياغي من يحيد أربع ضياغي يلفعني حيب وانيه والدنيا أخذت مني أربع ضياغ يا حب أربع ضياغ حيرني همهم حرموني منهم حيرني حيرني الله أعلا يحيرني إن شاء الله أبعث أبعث أبعث دمع في القمر هلالة مظرك والبارع الغم أجرك رحوا بنينك يا حدا رحوا بنينك هايانا أمهم الله يشعد جلوك هايانا أمهم هايانا مولاي مولاي خبار ييعصف رزايا القمر لك اي وافي ويكبالي هم امي امحى ملعاتي عقليا يا بنين الارضع يواصيك وبقدر بنين الارضع يواصيك العالم يبثش جانه حتى العرش وركانه العالم يبثش جانه حتى العرش وركانه تبجع حالك يا حب تبكي على حالك جن وانس حزنانا تجرد جمع ويانا جن وانس حزنانا تجرد جمع وياه تبكي على حالك يا حدا تبكي على حالك الهج بسمه حرمان منها صي الهج باسمه الله ابعد ابعد ابعد جميع يا با الحسن راحوا بنيك يا هدى راحوا بنيك عن الجلاله نظره والبري ما شاء الله احكي احكي راحوا بنيك <تكتغفق> <تكتغفق> اه على <além> يمسادك ينوحي العالم يبقى يسره وتواسيكين ان يسوي <وتشوي> الجانب العبره يقول حملة يقول <يا> حملة يا ابو الحامله بعدها برا شكل طابره يا ابو الحامله بعدها برا, صحلة صحلة بعدها برا بعد بعد ادي يا ابو الحامله ينسي لي وينز في المجرة قبو ما طب رتك تظمت يبو العترة عجاز لوعة مصيبة كربل الكفرة فعجاز لوعة مصيبة كربل الكبرة مصرع بنينك سابق وجدد له بمصابك الله يصبرك يا حيدر الله يصبرك ريت بجليل صوابك وله الحجن ينتابك الله يصبرك يا حيدر الله يصبرك وانا نفقدهم حرماني منهم وانا نفقدهم طالي منهم دمعتي ابعث دمعتي الجمحة شعب العسل والسلوة وحظه ليه يا حدار لي صبر من جن خادم لخدام علي واولاد علي على مصابك انه الحيل عالمي اربقاش وتواسي اخلي تني زوال بالعاخره يضل حاملاب دهبره شكي الطبره ايش يقول حمله بعده بره شكي ذكروا ذكروا علي يقول حمله بعده بره شكي الطبره وبعد قد مشي لي جرت قبول ما طرتك تخدم يا ابو العيتره اجت لهعد مصايب كثر بلا بنينك صافك ججج لهيب المصايب الله يصبرك يا اهل الله يصبرك راتب دليل صوابك له الحزن ينتعبك الله يصبرك يا حق الله يصبرك ونبقته حرمني منه ونبقته حرمني ابعث دمعت القمرك ابعث دمعت القمر 对吧 صبول ما ينجن فقديت اربع سوالي يحوي زماني الله تركه اربع جروحي في يفهم من غن شلون لا تروح ريحه ولا تيلتم خفي ايتوا احد الثاني اتنا دم اخايتوا احد الثاني اتنا البلنين جروحي من عيني نشفت موحي نار المصايب يا هدا نار المصايب شتات في جمرت نوحي يشعر لظاغ روحي نار المصايب يا هدا نار المصايب قلب حزن حرمان منه ما الله قلبي حيدنه حرمان منه ابعد جمعتي عمي ابعد جمعتي القطط يا بالهبل والطلعات اعوذ بك يا هلال اعوذ الجلال هيا أنا أمه يا علي يا علي هيا أنا أمه هيا أنا أمه آه إلى الشاعر الأبيب الأستاذ حبيبي جابر المتاغن يا غاتي يا من قلبك يا حيدار لي الصبور من جن فقديت أربع وليعوي الزمان أضغب تركاع الأربح أي جروح يتفير همي وغم تركاع الأربح أي جروح همي وغم شلون يجروح لا تبري ولا غتي اشلاني جروح لا تبرى ولا اخيط واحد يستاني فينا لا يرهب طعلي هند و لا مارهب تقتل بنين من عيني نشفة موحي نار المصايف يا حد نار المصايف شي طب بجمرت نوحي يسعر لغاها بروحي نار المصايف يا حد نار المصايف بقلبي حجنه حرموني منه ما شاء الله حرمان ابعد دمعتي عمي ابعد دمعتي القمره يا ابن الحسن وتخف راحوا راحوا بنينك راحوا بنينا عن الجلاله نظره والبارع عطم اجره راحوا بنينك راحوا بنينا ها يا نايم الضيم نايم نو متي اشبع نايم نو متي اشبع وبمعى الشبع يدنق الحزين تي رعى وحيني اللي رجعنا جليل عاد صحيت يا رب شكرك ضاق الديل ويسع صحيت يا رب وشكرك دا جليل آه خناي جروحي خناي جروحي خناي بصبورها فاي جري دايما وتصعيني مثل مات انت في الشام معك تصعيني مثل صوت الكذابين عاهم وتغسلوا بدمهم عنهم اخضرك يا حاجه انهم اخبرك فرا اللي حوا راهم تركا جفن وياهم عنهم اخبرك يا حدا عنهم اخبرك شي حملها ضمها حرماني منها شي حملها ضمها حرماني من آه ما يا حاج مناياه عبد الله وخوت اجع صري عبد الله وخوت وجع صري لو انت نشي لو انت يا حي دارعان قمار عدنا لو انت نشد يا حي دارعان قمار عدنا بعد لو انت نشد يا حي دارعان قمار عدنا وقع صوفي الشريع مقاطع الديرعان وجع صوبي الشريح امقى اتعد دير عام وراي الكيني mer me ya bil me kamal kamal il la atya ali marmay ya bil me ya an la atya